قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه سبحانه ذو الملك والملكوت سبحانه سبحانه ذو العزة والجبروت سبحانه سبحانه هو الحي الذي لا يموت ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدا رسول الله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فبصر به من العمى وهدى به من الضلال وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه فجزاه الله خير ما جز به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تَسْلِيمًا والصلاة من الله عز وجل هي ذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى والصلاة من الناس ومن الملائكة هي الدعاء له بذلك فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله فيقول في الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله القرآن هو المطر الذي ينزل على أرض القلب فيحييه بعد موات القرآن هو المطر الذي ينزل على أرض القلب فيحييه بعد موات فالقرآن هو مادة حياة القلب القرآن العظيم الذي ينبغي أن يوليه المسلم اعتناء عظيما كبيرا في كل وقت وفي كل حين من الناس من لا يعرف القرآن إلا في رمضان طبعا من الناس من لا يعرف القرآن ومن الناس من لا يعرفه إلا في رمضان في المواسم ولكن المسلم ينبغي أن يكون له حال مع القرآن دائما وأبدا وإلا فالإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الفوائد أن هجر القرآن له أنواع عديدة نبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة كما في سورة الفرقان ويقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صيحة عظيما يصرخ بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويشتكي من هؤلاء الناس الذين هجروا القرآن قال الإمام بن قيم هجر القرآن على أنواع منها هجر تلاوته وحفظه ومنها هجر تدبره ومنها هجر العمل به ومنها هجر الدعوة إليه ومنها هجر التحاكم إليه فمن ضمن أنواع هجر القرآن هجر التدبر أن الواحد لا يتدبر القرآن ولا يعي معانيه أو تفسيره أو ما يرشد إليه القرآن وينبه فينبغى على المسلم أن يتدبر القرآن ومما يعين المسلم والله تبارك وتعالى يعني بين أنه أنزل كتاب لذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فومما يعين المسلم على تدبر القرآن أن يعرف معاني الكلمات وأن يعرف تفسير القرآن ونحن الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى من ضمن يعني الفقرات هذه الفقرة فمع على موعد مع تفسير سورة من سور القرآن ولعل كلنا يحفظها أكيد كلنا حفظها وهي سورة من قصار الثور طبعا صحيح أن نقول قصار الصور ولا يصح أن نقول صغار الصور لا تقول صورة صغيرة ولكن نقول صورة قصيرة وصف له وهي صورة آيتها ثلاث وكلماتها معدودة ولكنها تحمل الكثير والكثير من المعاني قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله لو لم يتدبر الناس إلا هذه الصورة لوسعتهم أو لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم لو منزلش في القرآن كله إلا السورة دي كان يعني تكفي الناس وتدبروها وعملوا بما فيها من المعالي العظيمة كانت كفاية ليه. هذه السورة العظيمة التي شهد لها الأعداء قبل الأولياء سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم يعني حينما كان كافرا قبل الإسلام دخل على مسيلمة الكذاب واحد كده كان ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمى نفسه رحمان اليمامة مسيلمة سمى نفسه ايه رحمان اليمامة معين كلمة رحمان لا تطلق الا على مين الا على الله سبحانه وتعالى وهذا اسم يعني لم يطلق فيش حد خالص اطلق على نفسه كلمة رحمان يعني ممكن واحد ايه يوصف بانه رحيم لكن رحمان هذه خاصة بالله عز وجل ف مسيلمة أطلق على نفسه رحمة اليمام فلما أطلق على نفسه هذا الاسم كأن الله سبحانه وتعالى عقبه بما يستحق طالما أنت أطلقت على نفسك رحمة اليمام فألصق به كلمة مسيلمة الإيه؟ مسيلمة الكذاب حتى لوحد ما عرفش يقول مسيلمة كده الوحدة تقول مسيلمة الكذاب فالمهم سيدنا عمرو العاص قبل ما يسلم مر على مسيلمة الكذاب فقال له يا عمرو ما شأن صاحبكم؟ بقول له صحيحكم بيسأل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن العصر رضي الله عنه لقد أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة سورة وجيزة قصيرة ولكنها إيه بليغة فيها يعني بلاغة ومعاني عظيم قالوا أي سورة قال والعصر سورة إيه؟ العصر قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كم آية ثلاث آيات وكلمات معدود. فمسلم الكذاب قال له يا عم يعني أعد مع نفسه كده شوية وسند ظهره للحيطة وأتاه شيطانه وقال يا عم لقد أنزلت علي سورة مثلها قال له سورة إيه دي قال له يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وصدر وسائرك حفر النقر الوبر ده إيه دويبة كده بتكون في الشزيرة العربية أعزكم الله عامل زي الفارس الصغير كده ورأسها كبيرة أو قال له يا عبر يا عبر منما أنت أوذنانا وصدرودنك كبير أو صدرك كبير وسائرك حفر النقر يعني ما أنتش حاجة يعني فنظر إليه عمرو بن عاص طبعا يعني كان من أهل اللغة وأهل يعني القرآن أنزله إيه على أهل اللغة الذين يفهمون المعان فنظر إليه عمرو بن عاص بدهشة وشاء يعني باستغراب شديد وقال له والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب قال له والله أنت عارف أننا عارف أن أنت إيه كذاب و أجيب يا وبر يا زي كلام الفاضي الفارغ ده زي والعصر إن الإنسان لا في خسر فهذه السورة نتدبرها وإحنا زي ما أشرنا يا إخوان نحاول نحن نركز شوية في تفسير هذه السورة لو طلعنا من الليلة دية بتفسير السورة والواحدة تتدبرها تكون مفتاح لنا بعد كده إن شاء الله تبارك وتعالى إن الواحد يقبل على القرآن شيخ أحمد وحبا بيشتكي المقراء بتاعة الفجر مش لاقل إهل زباين صح شيخ أحمد بنندور على زباين مش لاقيين ليه يا لماذا قصرنا في حق الكتاب الله تبارك وتعالى لما يكون يعني في فرص عظيمة نحن معانا إخوة فضلاء يحفظوا ويسمعوا وموجودين كل يوم الفجر في مسجد الإمام البخاري وطبعا في المسجد الفرقان هنا فا وفي مساجد إخو فنكون حارسين دا على إن الواحد يعني يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى فتكون مفتاح إن الواحد يحفظ كتاب الله ويتدبر ويقرأ في التفسير وبالإضافة الكذا إن ان شاء الله تبارك وتعالى زي ما احنا قلنا في آخر التفسير السورة هيكون فيه زي مسابقة هتكون يعني على ما قالوا الشيخ محمد لبيب وقال أخونا الشيخ أحمد واحة وعلى تفسير السورة العصر وهيكون فيها جوائز يعني إن شاء الله يعني تكون جوائز قيّم يقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قال الإمام ابن كثير رحمه الله هو الزمان كلمة العصر إيه تفسيرها قال هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم وقال السعدي هو الليل والنهار وقال الشيخ الشنقيت رحمه الله العصر قيل أي الدهر كله يعني الزمن كله من منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لأن بيقول أن وردت قراءة شاذة يعني لا يقرأ بها في القرآن والعصر ونوائب الدهر يعني ما يحدث في الدهر وقيل شخص شنكيد الأول حاجة أن العصر معنى إيه الدهر يعني الزمان من البداية إلى النهاية وقيل إنه العشي والعشي هو الفترة ما بين صلاة العصر إلى المغرب العشي معذرة العشي هو ما بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر إلى المغرب إلى غروبها وقيل أيضا هو آخر ساعة من ساعات النهار وقيل هو صلاة العصر الصلاة اللي احنا بنصليها لكونها الوسطى قوموا إلى الصلاة والصلاة الوسطى وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة إيه؟ أنها صلاة العصر وقد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبيعت عمله طبعا مش معناه أن الواحد يصلى العصر ويترك الصلاة الثانية لا لكن صلاة العصر بكلها خصوصية وقيل أيضا من ضمن معاني كلمة والعصر قيل هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن أمته لأنه يشبه عصر عمر الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال له وللأمم من قبله فكان من هذا المثال إن الأمم قبلوا الأمم اليهود والنصارى خدوا بقية اليوم اشتغلوا بقية اليوم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا من بعد العصر إلى المغرب فكأنهم عملوا قليلا وأجروا كثيرا فقل إن عصر أمة النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء على ما يشاء سبحانه وتعالى زي ما الشيخ محمد لبيب ذكرنا كده إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم 11 قسم على تزكية النفس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخر الآيات 11 قسم على إيه قد أفلح من زكاها يعني طهر نفسه و... بالطاعات وقد خاب من دنسها يعني دنسها بالذنوب والمعاصي فربنا سبحانه لا يقسم بما شاء لكن العبد لا يجوز له أن يقسم إلا إيه ينفع الواحد يقول والعصر أو الشمس زي ما ربنا أقسم لا ما ينفعش أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون طيب العبد المسلم ما يفعش يقسم بغير الله ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك قال لك يعني لأن أحيانا يعني طبعا عظيمة جدا واحد يحلف بغير الله يبقى فيها مثلا كفر وشرك كده كبيرة جدا قال لك لأنه أحيانا قد يصل للإنسان أنه يعظم غير الله سبحانه وتعالى أكتر من تعظيمه لله عز وجل تقعد تحلف لوحد تقول له أقسم بالله مع عملت الحاجة الفلانية. والله العظيم مع ما تقول لك أنت كداد يقول له طب وحيات ابن وابنك يقول له لا أنت ساد طب ورحمة فلان طب أنت ساد يبقى هو أصدق لما قال وحيات فلان ورحمة فلان ولم يصدق حينما أقسم له بالله سبحانه وتعالى فطبعا يعني القسم بغير الله لا يج طب افرد الواحد احنا عرفنا كده الحمد لله الحكم وعرفنا انه لا يجوز الحلف بغير الله طب افرد الواحد كده هو يعني عرف الحكم وخلاص انا نويت من دلوقتي انه مش عرف الا بالله فنسي مرة كده وحلف والنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة او حلف باي مخلوق من مخلوقات الله كفرته ايه ها من يعرف ياخد جايزة لا اللي يعرف يرفع ايده الشباب طب قولي عمر يقول ايه لا الله اه لو واحد حلف بغير الله ونسي وحلف بغير الله فكفارته ان يقول لا اله الا الله ده دليل ها قال لهم تاخدوا جايزه برده طيب جايز الوبل الصايب ماشي اتفضل طبعا الواحد لو, لو نسي وحلف بغير الله سبحانه وتعالى فكفارته ان يقول لا اله الا الله دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ولاتي والعزه لا اله الا الله هي كفارة الحلف بغير الله فالمسلم لا يجوز له أن يحلف بغير الله طيب يقول الله سبحانه وتعالى والعصر طيب يقسم على إيه يقول إن الإنسان لفي خسر والعصر هذا القسم المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر الإنسان لفظ الإنسان وإن كان مفردا فإلا أن فيه كلمة ال اللي الألف واللام يعني جعلته للجنس فيشمل المسلم والكافر إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى يعني جنس الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من استثنى الله إلا أربع عصناف اللي هم سوف يأتوا في الآية التي تليه لا في خسر أي في خسران في خسارة وهلاك ونقصان وقيل هو خاص بالكافر والقول الأول أرجح يعني قيل إن الإنسان يعني الإنسان الكافر والقول الأول إنه يعم الجميع إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى وتحلوا بالصفات الأربعة التي سوف نذكرها في الآية التي تلي إن الإنسان لا في خسر أي خسارة وهلاك ونقصان قال السعدي رحمه الله والخاسر ضد الرابح والخسران مراتب متعددة متفاوتة وطبعا يعني جاءت آيات كثيرة تبين الخسارة الحقيقية يعني الخسارة الحقيقية ليست في خسران المال أو خسران شيء من متاع الدنيا بعض الناس كيف يفكر إيه لما يخسر فلوس ولا يخسر يعني كده يعني الدنيا إيه تقفلت معها هذه خسر. ولكن هناك أنواع كثيرة من الخسران أشد من ذلك بكثير أول نوع من أنواع الخسران والعياذ بالله هو الخسران بالكفر إن الإنسان الكافر هذا خاسر, خاسر قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ لا عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ إِيهْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ده كلام ده موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم لأن احنا ما عندناش محاباة في الإسلام فمن أشرك يكون من الخاسرين لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ لا عَمَلُكَ عَمَلُكَ كلُّه هيروح ولا تكون فالخسران الحقيقي أن ألا يكون العبد مسلما مؤمناً لله تبارك وتعالى فالإيمان د يعني نعمة كبيرة جدا جدا إن ربنا سبحانه على أنا علينا بنعمة الإيمان والإنسان يعني إحنا بنقرأ في اليوم وليلى أكثر من 17 مرة اهدين الصراط المستقيم صراط الذين إيه أنعمت عليهم دي النعمة الحقيقية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه نعمتي دي النعمة نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فالخسرة الخسارة الحقيقية أن يخسر الإنسان هذا هذا الدين وهذا الإيمان والحمد لله تبارك وتعالى ان احنا يعني مؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى هذه نعمة وفضل الانسان يعترف به احنا احيانا كده زي الشيخ احمد نبه في الكلمة بتاعته احنا الواحد من كتر النعم اللي حواليه ما بيحسش بمقدار النعم ما بيحسش ان هو ايه في نعمة عشان احنا مسلمين فضل الله تبارك وتعالى مش حاسين به والواحد لما تولد اول ما تولد كده أدم طلب عرض حال دمغه كده لأحد الموظفين والحاجه ان يكون مسلم لا ان هو تولد كان مسلما بفضل الله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى قد خسر الذين كذبوا بآيات الله إن ال الذي يكذب بآيات الله تبارك وتعالى ولا يقبل كلام الله عز وجل هذا هو الخاسر الحقيقي أيضا من ضمن أنواع الخسران, الخسران بترك العمل الخسران بترك العمل كما قال الله عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين, الذين ايه خسروا أنفسهم اللي تخف موازينه الموازين بتاعته ما فيهاش اعمال كثيرة واحنا اتكلمنا في الليلة السابقة ان الاعمال الصالحة كثيرة بفضل الله عز وجل الامام انه مباو باب كده في كتاب رياض الصالحين باب كثرت طرق الخير فالامام انه مباو باب كثرت طرق الخير وبين فيه يعني كثير من الأعمال الصالحة التي يعني ينبغي على المسلم أن يحرص عليه فالخسران بترك الأعمال الصالحة هذا خسران قد خسر ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أيضا من ضمن أنواع الخسران الخسران باتباع الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا وكذلك أيضا من ضمن أنواع الخسران الخسران بسبب الله بأمور الدنيا والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك إيه هم الخاسرون اللي بتلهي أمواله وأولاده عن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو الخاسر الحقيقي أيضا من ضمن أنواع الخسران الخسران بسبب عقوق الوالدين خاصة في أمر الدين كما قال الله عز وجل والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله هوي لك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين قال الله عز وجل أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين طيب هذه بعض أنواع الخسر فألنا إيه إن الإنسان لا في خسر جنس الإنسان في خسران وهلك إلا من استفنى الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني عشان يعني حتى يعني خشية الإطالة وعشان الوقت فطبعا هؤلاء أصناف أربعة نقولهم على الإجمال ولعل يكون لقاء آخر نتكلم عنهم بالتفصيل إلا الذين آمنوا وقد قلنا أن الإيمان نعمة وفضل عظيم يعني من الله سبحانه وتعالى والإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان إن الواحد يعتقد بقلبه وينطق باللسان الشهادتين ويعمل بجوارحه وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتبع هذا الإيمان عمل الصالحات ما ينفعش أن واحد كده يبقى مسلم في البطاقة كده وخلاص لا لابد أن يكون علامة على هذا الإيمان عمل الصالحات والله تبارك وتعالى قد أمر بذلك وقول اعملوا فساير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فامر من الله سبحانه وتعالى ويعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسد إليه أحد الصحابة أو يعني فعل أحد الصحابة يعني صنع يعني شيء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكافئه فقال له سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة أنا عايز أكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فقال بل هو ذاك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود يبقى الرسالة ما بالنية والهمة العظيمة ولكن يجب أن يتبع ذلك عملا صالحا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أيضا من علامات نجاة الإنسان من الخسارة والهلاك أن يتواصى بالحق وهذه يعني علامة المؤمنين أن يوصي بعضهم بعضا بالحق والله سبحانه وتعالى لم يفضل هذه الأمة إلا بسبب هذا الأمر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فالمسلمون يوصي بعضهم بعضا بالحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وتواصوا بالصبر بعد التواصي بالحق يوصي بعضهم بعضا بالصبر فحينما يدعو الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى قد يصاب بالأذى الحسي أو المعنوي ويأمر الله عز وجل كما قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور طيب يعني نكتفي بهذا القادر من تفسير سورة العصر ويعني مسابقة سريعة لأن فضيل الشيخ سامح قنديل يعني الحمد لله بفضل الله تبرك تعالى يعني حضر ونحن في انتظاره المسابقة في سؤال في كلمة الشيخ محمد لبيب الشيخ محمد لبيب ذكر سورة طبعا محدش ياخد جايزة إلا اللي يرفع إيده الشيخ محمد لبيب ذكر سورة قال إن ربما سبحانه تعالى أقسم فيها 11 قسم على أمر ما ما هي هذه الصورة ما هي هذه الصورة فضل. نعم صورة الشمس ربنا أقسم على إيه اه 11 قسم على تزكية النفس أخ كريم اسمه حضرك إيه محمد محمد كتاب وقفات تربوية مع السير النبوية طيب الشيخ محمد لا يتذكر كده أثر أثر طويل شوية فكم من ضمن أثر يعني كلام لبعض الصحابة فكان من ضمن الكلام قال ايه هذا الصحابي الجليل كان بي يعني بيوصي احد التابعين فمن ضمن الكلام قال له كن عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك يعني كن عالم او متعلم على سبيل النجاة ولا تكن الثالث اللي هو لا كده ولا كده جاهل ومع الهمج الرعاة انسان يتعلم دينه يعني ده فضل كبير فمن قائل هذه العبارة ها اللي كانت الوصية الوصية لكميل بن زياد تفضل الأخ الحسن البصر جاب أخاً الوصلة حاضي حتى رقد أنا سألت آخر فض سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضه اسم هذا الرجل الأخ الاسم خالد محمد السعد ما شاء الله <تصفيق> كتاب قفترة ربوية الشيخ طيب أيضاً الشيخ محمد لبيب ذكر إن الصغائر صغائر الذنوب بتكفرها الصلاة والزكاة والصيام أما الكبائر فلا تكفير لها إلا إلا طيب تفضل أخ إلا الحج والتوبة أزاك الله خير أخ الكريم معاذ عمار تفضل أخي عمار عمار إيه ماشي طيب سؤال برضو في درس الكلمة لأله شيخ أحمد وهبة شيخ أحمد وهبة شبه تشبيه جميل كده لو احنا خدنا بالنا منه قال ان الواحد لو ما يصحى من نوم ويلاقي شنطة ايه بس شيخ أحمد انت عمرك سعيد من نوم وليه شنطة دولارات <تصفيق> قال الواحد ما يفرحش يعني فقال لو الواحد الصحى من نوم وليه شنطة دولارات هيبقى احمق لو فرح بيها المفروض يعمل كذا وكذا وكذا هو شبه ديت بايه شبه تشبيه ده بايه ها هاي زين الشباب <تصفيق> ها مين الشباب مين اللي قادر يرفع ايده وينزلها كبه طي قول يا شيخ ها ها شخيا سر الدولارات بالأرض الشبه الدولارات بالأرض ها هو ايه كمان من الإنسان سحي لا جاده دولار بالأرض من الإنسان جي لقلاش في الأرض أه كاو المفروض يفرح ولا يشوف من اللي خلقه بم. جميل يعني طبعا هو شبه إيه إن خروج الإنسان إلى هذه الدنيا ووجد نعم الله سبحانه وتعالى الأرض والسماء والدنيا كلها مسخرة لي ونعم الله لا تعد ولا تحصى فينشغل بالنعمة عن المنعم ولا ينشغل بالمنعم سبحانه وتعالى وطاعة الله خون الشيخ ياسر صدق طيب آه. احنا ذكرنا في سورة العصر تفسير آآ آآ كلام الشيخ الشنقيطي لما قال ان العصر له يعني قد يكون له اكثر من معنى فمين يذكر لنا معنيين اثنين تفسيرين من كلمة والعصر طب لو اتفضل اه الزمن اللي هو الظهر اه الظهر وقد يكون ايه هو العشي هو العشي هو من بعد زوال الشمس يعني من الظهر الى المغرب ممتاز باخر اسم حضرتك عبد الرحمن عيسى ازيك الله خير طيب احنا ذكرنا ان الانسان لا في خسر وقلنا ان اسباب الخسران كثيرة حد يذكر لنا كده تلاتة من اسباب الخسران تلاتة من اسباب الخسران ها طيب اللي يقول واحدة حتى الاخ للفضل ممتاز الشرك بالله من من اعظم اسباب الخسران نسال والعز... عز وجل انه يجيني من شرك ارخص مع حضرتك ايه مش سامع محمود كمان اتفضل ماشي اتفضل جزاك الله خير طيب كمان واحده كمان واحده طيب الاخ الثاني اتفضل لا لا اللي جنب نعم عقوق الوالدين اه اللي هو والذي قال لوالديه وفنكم جزاكم الله خير أخي اسم حضرتك سيد سيد عطيك الله خير. كمان واحد آخر واحد طب اللي جنبه بقوا تفضل تفضل اه ولا كنت هتقولها برضه واحدة كمان مين اللي فرناه مين <تصفيق> تفضل الجنبي وانا مش شاي <تصفيق> بس احنا مذكرناش قول الزو بس الزو هو طبعا خسران يعني بس من الحاجات اللي احنا ذكرناها تفضل الحالف بغير الله بس لا احنا دي ما قلناها جبرت تفضل اللي هو يعني البعد عن اللي قلة العمل يعني قلة العمل الصالح الدليل ايه اللي هو فمن خفت موازينه فأولاك الذين خسروا أنفسهم يش تفضل الله كرام طيب آخر سؤال آخر سؤال اللي هو آآ آآ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة حينما صنع له يعني معروفا أوصاه بوصية لما قال له يعني رصاسم قال له يعني ماذا تريد أو يعني أطلب يعني إذا كله عارف فقال له يعني ايه أسألك مرافقتك في الجنة فرصاسم قال له ايه قبل اللي في الاخر خالص اللي في الاخر آخر ايوه اتفضل الله ممتاز جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعني فاعني على نفسك بكثرة السجود ما شاء الله <تصفيق> طب هو ده يعني مش ما يلحقش بالمسجد ان احنا نسقف ولا حاجة بس هو يستحق يعني تسخين اسم حضرك ايه بقى نعم طب تعال اتفضل يا محمد جزاك الله خير